كلمات الشاعر خالد حمد البدراني أداء صوت نجد أحمد البدراني هل يا دعاني رعي طيب البيت سقت القدم لأجله وجزل المعاني واخطى ما تقصر عنا اللي دعاني واخطى ما تقصر عنا اللي دعاني هل يا دعاني راعي الطيب لفت سكت القدم رجلة وجزلة المعاني Sorry Kõik جزل وجزل المعاني وانا لي يا واجب المات وانا مخضره ما قصير انا اللي دعاني يوم الفن دعيا الحاف لفزيت وزرجد لسال البدايه حصان فيصل ورد غزي ولو قلت مو بيت من ضار حدي والله يا لساني مبروك يا فيصل من ال anad wallah yedim al kalfa hawat ازلال المعاني وانا لي يا واجب بما ما تكسر على اللي دعاني يوم الحاف نفسي وسراج دل الانسان البدايه حصاني فيصل ولد غازي ولو قلت والله يا Sulaa